شبكة يا فسوف تقدم علمتنا يا محمد دريملي أن التاريخ مزور إذا لم يكتب بالدم وعلمتنا يا أسامة الهبيل يا أبا البراء أن كل ما كتب كان هراء وعلمتنا يا بدر فيصل أن البنادق حين تعذب يسقط الجميع عن الغناء شد سرج الأصيل يوم الرادع، بدري في صلّم جرب شهم أصيل. شهد الأقصى اللينزيل بالفجر يشرد من أجبين النداء كتيبة مرابط وهدفنا نبيل دم هش شهدا عهد ما هو حرير الغالي همك حنشيل نحمي أرض جدودنا عطول المدان حزم لفراج محمد لدرمل تجيل كتيبة نور أبيض النصر كبدا سيوفنا وسمع صهيل بالغضب ابطالنا ما له صدان جلدنا بشهداء الاقصى ابدا ما تميل عدرب